قال مالك لا يصلح للمحرم أن ينتف من شعره شيئا ولا يحلقه ولا يقصره حتى يحل إلا أن يصيبه أذا في رأسه فعليه فدية كما أمر الله تعالى ولا يصلح له أن يقلم اظافره ولا يقتل قملة ولا يطرحها من رأسه إلى الأرض ولا من جلده ولا من ثوبه فإن طرحها المحرم من جلده او من توبه فليطعم حفنة من طعام انتقل مالك رحمه الله الى جزئية اخرى وهي الاية الكريمة قوله سبحانه ولا تحلقوا رؤوسك حتى يبلغ الهدي محل مفهوم تحلق يقصر جاءت الاية الثانية فتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ويش امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين هاي الحلق والتقصير سياني لجاء انسان ونتف شعر راسه هو حلق ها قصر بالمقص لا لو جاء انسان عد كبرته شعر طويله ايش واحرقه هو حلق ولا قصر لا لو جاء انسان و اطلع بالنوره ولا مزيل الشعر بلاش مواد كيموية الآن يحطوها على الشعر وزيلها هو حلق بالموسى ولا قصر بالمقصر لا هل النفي ولا تحلقوا رؤسكم عموم الإزالة ولا خاص بالموسى وبالاستعمال الحديد الإزالة بصفة عامة وهذا كما يقول العلماء الغاء الفارق الفارق بين استعمال آلة حادة ومادة كيموية أو نار مشتعلة ملغاء كما جاء كلام الأصوليين في إلغاء الفارق أو الإلحاق بإلغاء الفارق في قوله سبحانه الذين يأكلون أموال اليتامى ظلم إنما يأكلون في بطونهم إنسان جنى ثمرة يتيم باعها هو أكلها ها ما أكلها باعه اخذ الثم انسان اخذ ثوب اليتيم ولبسه هو اكله ما أكله انسان صلط الماء على مال اليتيم حتى اتلفه انسان اشعل النار في قمح اليتيم حتى احرقه مسامح كل هذول الا اللي ولا الايه جاءت ياكلون لانها اخص الاستنفاع وتعي بجميع اطلاف ماله تعم جميع الاتلاف، فكذلك هنا ولا تحلقوا عمت جميع الازالة باي نوع من الانواع لان عم الحلق نتيجته ازاله التفث وقد تزيل التفث باي وسيلة بمزل الشعر ونظف اكثر من الموسى باي نوع من الانواع الاخرى قد ينتف تحت ابطه انظف من الحديد. وانظف من الموس اذا مالك ينبه على ان ليس للمحرم اي نوع من انواع ازاله الشعر عامدا نعم قال الا ان يصيبه اذا في رأته فعليه تدية كما امر الله تعالى آه هنا لا ينبغي للمحرم ان يفعل شيئا من الا اذا اصابه اذا فتقدم لك البيان نعم. ولا يصلح له أن ولا يصلح إذا كان الأمر كذلك في الحلق أو التخصير أو النتف أو الإزالة بمزيل هناك أشياء تعرض للحاج في رأسه بعض الشيء ما, ما وصلتش مثل كعب لا واحد على عشرة واحد على مية واحتاج بأنه يحرك رأسه عرقاء والعرق يخرج أملاح والملح سار ياكل الجلد وصار احتاج ان يهر هل له ذلك ام لا واذا فعل هذا دون ايراده ولا يخطر بباله أن يزيل شعر فعلق بيده شعرات ماذا حكمه أما عن كون المحرم يحك راسه فجاء عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها انها سئلت قالت نعم ولو ربطت يدايا لحككت برجلي اللي حك برجله هذا حيملس كده يعني وهذا مبالغ منها رضي الله تعالى عنها بأن هذا مبالغ ولا بأي حال من الحالات لكن هل يتعمد بأن يشد شعره إذا كان ملبد أو جب المشط وسرح شعره لا يكون هذا قاصد إلى إيش أو يعلم بأن من لوازمه إزالة الشعر فيكون ملزما بالفدية فإذا فعل شيئاً احتاجه ولم يقصد إلى إزالة الشعر ونزل بعض اشتسق في يده أو إنسان يتوضأ ومسح على رأسه ونزل على لحيته فإذا شعرات على كف يده هل أزال شعر؟ ولا الشعر هو اللي جاء بنفسه؟ لو أن الشعر تطاير مع الهوى ومشى معه نقول له أقعد؟ ولا نتحمل جنيته؟ لا لم يتسبب في إزالته عمدا. نعم. قال ولا له أن يقلم لأني أقلم أظافره ولا يقتل قلقة ولا يطرحها لف. ولا يقلم أظافره. إذا انتقلنا مع خطو عن إيش مع الشعب وهذا هو دليله الإجماع. واتفقوا أظافر اليدين والقدمين سواء. نعم. ولكن ينص الفقهاء لو أن إنسانا يمشي محتفيا أو متناعلا مكشوف الأصابع. وانضرب اصبعه في حجر او في عود فانشق الظفر ما في اصعب من هذا هل يبقى على مجرد مرور الهوى يالمه ولا الضفر متعلق بمجرد ما يلمسه تلمسه شعره يؤذيه قال لا يقص هذه التي كسرت ولا شيء عليه ضفر واحد اما ثلاث الاباثر فاسيات ايش فيها شيء من الطعام نعم ولا ولا من رأسه إلى الأرض. هنا عاد يقول مالك لا يجوز للمحرم أن يقلم اظفاره ولا يجوز له أن يأخذ القملة من رأسه بدون حلق ويرميها في الأرض ويقتلها ممنوع من قاتلها فإذا كان ممنوع من قاتلها لا يأخذها يرميها في الأرض وزرماها في الأرض قال حد موت <تصفيق> والعجيب ان بعض الناس يقول قملة إذا رميت في الأرض تكبر وتصير عقربة خيالات ما ادري والله حقيقة ولا الله أعلم <تصفيق> ومن هنا المالكية يقولون الجنب إذا المحرم إذا أجنب تجيوها يعقدكم من باب الألغاز في, ليش؟ في كتاب الطهارة لا يجوز له أن ينغمس في الماء بعض الناس يقول لي أنه يستتر في الماء يكون كمن لبس محيطا لان الماء يحيط به من جميع الجن ومتى كان الماء عمره يكون ملبوس الملكية يقول لا ينغمس في الماء لانه بنغماسه في الماء الماء سيدخل فين في الشعر ربما يميت القمل فالمانع من ذلك عندهم هو الخوف على القمل ليموت مالك رحمه الله ليس مشفقا على القمل لا هو مشفقا على الحاج لان المولى سبحانه جعل قضاء التفث متى ثم اليوفوا ايش فليقف ايش هنا فليقف تفتهم واليوفوا ندوهم واليطوفوا هناك بعد ما يجي عند الايش في المناسك هناك اما هنا يضع التفث عنه لا المحرم ممنوع من الترفه وممنوع من الحلق لان فيه ترفه ممنوع من تقليم الأظفار لأن فيه ترفه، ممنوع من مس الطيب ممنوع من الحريم ممنوع من من من ليش؟ لأنه ينبغي أن يكون على ما وصف عمر رضي الله تعالى عنه الناس يأتون من آخر الظن بإيش؟ بتفثهم وأنتم يا أهل مكة تحرمون يوم التروية لا احرموا من هلاليد الحجة عشان يشاركوا الناس في حالتهم هذه واعثاؤوا السفر وغبار وحالاته مالك يقول المحرم حينما يأخذ القملة ويلقيها عنه يكون في هذا ترفه له القاء التفث عنه هو ما جاي عشان يتفلى ولا عشان يتسلى لا يصبر شوي على حالة هذه حتى يصل الى وقت التحلل بعدين يزيل الكل اذا وجهه نظر مالك في كونه لا يقتل قملة ليس اشفاقا على القمل كما يقال لا القمل مؤذي بل بعض الطب الان يقول هو عن طريقه يأتي حمى تيفوس وهي من أمراض السارية الخطيره لكن المراد من هذا بالنسبة إلي, إيش؟ إلى المحرم لا يترفه في إحرامه أما غير مالك فلو أنه أخذ القمل من رأسه بدون حلق الشعر فلا مانع يتفل ويرمي شعر شغل ويبقي شعره يتفل ويرمي القمل ما عليه في هذا إلا إذا كان على سبيل الترفيه وعلى سبيل التسلية نعم ولا من جبهه ولا من ثوب فان طرح مِنْ من أَوْ او من ثوب فليوقع حفله من هكذا ينتقل مالك ليس مجرد هوام من كما عند كعب بن عجره بل في جميع الجسم لو كان في ثيابك ثياب الاحرف فيها امسح من جهه الجمل او في بدنه يقول الأطباء لكل عضو من البدن نوع من القمل خاص حتى في مواطن الشعر أنواع خاصة من القمل فإذا وجدت أو في الثياب في طيات خياطته مثلا هذا كان زمان كما يقولون والآن الناس اوضاعهم الآن غير لكن إذا وجد وجد في احرامه قملة قد تكون جاتوا من غيره فهل له أن ياخذها ويطرحها في الأرض ولا, ولا يسمها معلقة في توب مالك قل لا لا ياخذها ولا يرميها واذا اخذه رميها حفنه من ايش من طعام وهذا اختص به مالك رحمه الله